7- استمع الى النص ثم اقرأه واكتبه في دفترك مرحبا أيها المشاهدون الكرام اليوم نحن في أنطاليا جاء الصيف وبدأت درجة الحرارة ترتفع فيها يحضر السياح إلى أنطاليا لماذا يفضل السياح أنطاليا لقضاء عطلتهم؟ للإجابة عن هذا السؤال سأجري المقاملة معهم